لو كانت تسمعني الصحراء، لو كانت تسمعني الصحراء، لطلبت إليها أن تتوقف عن تفريخ ملايين الشعراء وتحرر هذا الشعب الطيب من سيف الكلمات. مازلنا منذ القرن السابع نمضغ الياس الكلمات نتزحلق في قشر الراءات نتدحرج من اعلى الهاءات وننام على هجو جرير ونفيق على حزن الخنساء يا بلدي كيف تموت الخيل ولا يبقى الا الشوارع